ذُبْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمْ ذَوَالِفِينَ وَنُمْسِكُنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَيْكِ وَيَجْعَلُهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْمُودُهُمَا كَانُوا قَاطِعِينَ أَقُول إِن رَأَيْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةَ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَسْتَغِيثَ بِهِ وَلَدًا وَهُمْ لا يشعرون وا اصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لن تبقي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقال لاخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحررنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تطر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شده واستوى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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب سِتغْفِرْ لِي سَافَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ أُعِدُّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ إِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْس يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ نَّبِيّ فَلَمَّا أَرْدَى أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدْلُ لَهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جبارا في الأرض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 فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا قَالَ قال رب نجي من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربه أن ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تزودان قال ما خطبكما قال سا لا نسبي حتى يصدر وأبونا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 وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَهَرًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْلُونَ فَلَمَّا أَفَاهَا مُدِّيَ مِنْ شَطِّ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّ الْقِعَاصَ كَفَلَمَّا رَآهَا فَهَنَتْ الزُّكَى أَنَّهَا جَنُّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من عيرس واضم إليك جناحك من الرهد فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين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 سحر مفترا وَمَا سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْعَالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَرْقِبُوا لِيَ مَا أَمَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لعلي أطلع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 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الوالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون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 بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ إِنْ شَاءَ قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَجْدٍ لَتُنْزَلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا وَمَا كنت بجانب الطور إذ نادينا ولا في الرحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون أَوَلَا لَئِنْ تُصِيبَهُمْ نَصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا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 وَإِذَا قِيلَ وَصَلُّوا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِن كُ مِن قَبِلهِ مُسْنمين أُولائِكَ يُؤتَونَ جَرَهُم مَ رتَين بِمَا صَبَرُ وَيَذَرَؤونَ بِالحَثَنَةِ السَّيأَثَوَمَِّ رَزَْقُنهُ مم فِقُ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 وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن التبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا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 وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا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 فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ رَبَّنَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا كَبَوْنَ كَمَا كَانُوا إِيَّا لَا يَعْبُدُونَ أُقِيلَ دَعَوْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَسْتَفْهَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَقْضِ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ الصُّدُورُ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 فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْ لَا تُصْبِرُهَا نَكُمْ فَعَلِيمٌ أَنَّ الْحَقَّ لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن مِن كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إذ قَال لَهُم قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَبَشِّرْ مَن آتَاهُ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ فَإِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَسْبِغُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ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 فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُم مِّن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ ثَمَّ نَوْمًا كَانُوهُ بِالْأَمْسِ يَقُونَ وَإكَ أََّ الله يَبَسُطُرزْ قَالمََّ شَاءُ مِنْ عِبَاده وَيَقَدِر لَناَا أَ النَّ اللهَّهُ عَلَنَا لَخَتَفَبِنَا وَإكَأََّهُ لاَا يُخْ لِح كَافِون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 وَمَنْ جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد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 وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون